سَيَقُولُ لَائِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ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 أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبت من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا 119. وإذن الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم